وكذلك ما أرسلنا من قدرك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن وجدنا آباءنا على أمّة وإن على آثارهم مقتدون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 جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر واننا كافرون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 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ثقريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلناه لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظلون